انا مش من نوع اللي لا ما تعمليش عشان بردك الكلام ما يبقاش يتاخد كعمو من برضك أوه. الكلمة المعموم ما يريداش اقول من ايديات لا ما. يا عملات الاكل اللي قلت لها مش واكله بس يعني نسألها كده جيبها جيبها. جيبها. جيبها. الساعة عندي حاجة ربنا بدي كله مش راعتك شرفين تنبز عجل تلك وقلت عاجين عجل, عجل بجوزر تلك خلص الدراسة تليم شغلات عمل حاجة مش شغلات سويلة طبعا محمد انا خليتها عملت لي بنتك تقول لي هي من ساعه ما جت استنى يا محمود هي من ساعه ما جت هي جت يوم الخميس اهو يوم يوم الثلاثاء جت الثلاث والاربع وقالت محمود يوم الخميس الاربع والخميس وقالت لقيتني مجهزه الاكل ويوم الخميس كان عندي بط وهي ما بتاكلش البط طلعت لحمه مفروسه وعملت لحمه ومكرونه وقالت ده محمود جايبك قلت لها جهزي نفسك وجهزي شقتك وجهزي حاجتك ومحتاجتك كان واجب عليها ان هي وانا راحه يا اميره هروح يوم الجمعه الرحلة وعلى اساس ان انا مش هاخدها معايا على اساس ان محمود ده هيتفرج مع بقى أو. اه واعملوا كده لان انا هروح المعهد مش فاضيه اشيل ولا فاضيه اعمل لكم على اساس ان مثلا لو في فرق كانت اتبلتها لو في لحمه كانت عملتها على اساس جوزها جاي الصبح لازم تاكلوا احلى اكل اه صح معايا فروحت من يا قال لا روحت عاملة فاصولية ورز ولحمة في ساعتها على مجاد ورحت وقدم عمر ومشي على جبين عشان اجيب له شرتات قلت له اكلته وأكلته وأكلته قلت له وانت طالع خد الفاصولية والرز لمراتك واللحمة خلاص طيب انا دلوقتي اثرت في ايه ما اثرتش في حاجة قلت لها انتي اما قعدت كلت معنا لما بالبشاميل وطلت اطباق ليه ونجزها وهي وطلت شواء روحنا حطنهم في الحوض. قامت بنتك غسلتهم اسألها كيف وغسلتهم تشيلها سلفتها كلها كانت هي واحمد وهي اللي قامت غسلت وغسلت العيد الميلاد بتاعها وكل حاجه بس يا ربناش من بنتك حاجه ماشي بلد. يا ابني ابني عايز حاجة واحده عايز لما يغيب لعشرين يوم يجي لابنتك الليله اللي هيجي تيجي فيها يجي يتعملوا لقمة تيجي تلاقي ان فيهم مرة جهزاله وبعد عشرين يوم بتقولي انا قاعده عند ابويا ذكر المده دي كلها على اساس اجي فاضيه المحمول اجل ايه هم متخانقين علشان خاطر ايه ما جهزتش لقمه انا ابني الاسبوع كله اتكلم معاها وهو يكلت معي ناسك احنا نجيب نسمع عن كلام ده أحمد بن أحمد أنا عايزة أبني أنا عايزة أبغى أنا عايزه ولا أنا عايزه أبني محمود ابني أصدم محمد أما بنخس لما هي ببتخس الكوبا بتحطه في الحوض أنا أولادي ما بيحبوش هلا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا يعني ساعات ما أنتي قاعدة محمود تكلم أنا ودها مادة اسميش إحنا غلطين حتى لما بعزمه هنا ما كانش بعجبه الاكل أنا لا لا, لا ما فيش فائق فيه لا ما كانش بعجبه ما بحجوش انا ما هو, ممكن ممكن هو, هو انا ما هو معك كلام برضه ما